قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلنيها الله عز وجل قولوا عبد الله ورسوله وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام لكن هذا وإن كان بحق لكنه مدعاه إلى الغلوب لقد وجدنا من بعض المسلمين المبتدعة من صنف كتابا سماه تشنيف الآذان باستحباب ذكر السيادة عليه الصلاة والسلام في التشهد والإقامة والأذان يعني شوف بالتحباب تشنيف الآذان أحد مبتدعة المغرب تشنيف الآذان باستحباب تسييده عليه السلام بالتشهد والإقامة والآذان يعني تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أو تقول اللهم صل على سيدنا محمد وجمعني مجلس ببعض من ينتحل هذه البدعة فقلت له ان هذا لا يجوز والاذان سبع عشرة كلمة, كلمة والاذان سبع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة فواحد من الجلوس قال له ياخذ الرسول ويقول لا تسيدوني في الصلاة يعني هو يعاضضني وينصرني عليك فقال له ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا سيدني في الصلاة قال هو قال كده تواضعا واحنا هنسيده هو انت عايز يقول سيدوني وهو سيد المتواضعين لا هو قال كده يعني كأنه قال كده وكده يعني كأنه يعني ما, ما فيش زاه يا جماعة زي ما واحد بيقول له واحد فضل وقل له انشاء فشوف الادب مع ان الحديث لا يصح لا اصل له لا تسيدوني او لا تسودوني واللفظ الصحيح لا تسودوني من السؤدد والحديث لا يصح لكن انظر الى شوء ادب هذا المبتدع حتى لو صح الحديث لا تسودوني في الصلاة كيف يقول لا سنسوده وبصراحة واللي محتاج تسويس هو اخينا المتكلم ده محتاج سلطان شرعي يسودها عليه. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه يقول لا تفعلوا يقولون بل سنفع هو دا سوء الادب فهو دا دا الغلو مش هم اللي يقولوا نور يا نور عرش الله يا, يا بحر جار في علوم لا يعدوا الكلام الكلام دا وهم اللي بيقولوا حضرة النبي وبانوا على هذا الكلام دا على قصة لا, فيها لا قيمة لها ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحضر بجسده مجالف الصوفيح ولذلك تم الجلس حضرة حضرة ليه لانه بيحضر فيقول لك حضرة النبي حضرة النبي اشارة انه يحضر بجسده بذاته بيحضر المجال ففي طوائف ينسبون ان المكمن كفروا بالله ورسوله بسبب الغلو في النبي عليه الصلاة مش الفردة بتاع البطير اللي هم كادوا يجعلونها قرآن فإن من فيها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم من علومك ومن ذي تفيد التبعيد يعني جدء مما عندك من العلم علم اللوح والقلم طب اللي هو جزء من علومه علم اللوح والقلم لا يعرف متى تقوم الساعة لا يعرف متى ينزل الغيث ولا اي لا يعرف ما في الارحم لما يكون من علومه علم اللوح والقلم وفيه مسائل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلمها حتى اوهي اليه مثل حديث صفوان ابن امية لما قال العمر بخصاف اريد ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه لان كان يوحى اليه كان يحمر وجهه ويتحذر العرب على جبيني عليه السلام مثل الجمان في يوم الشديد البرد ويكون له غطيط شخير فهو نبت تنشوف الرسول صلى الله عليه وهو بيوحى اليه فقال العمر بخصاف يعني ان هو يتمنى ان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام هو يوحى اليه فكان الرسول صلى الله عليه الصلاة في الجعرانة في زمان الحج هو صلى الله عليه الصلاة في خيمة فجاءه رجل متضمخ بطيب بعد ما احرم كبت على نفسه اجازين ثلاثة عينة ونحن نعلم ان المحرم لا يتعبطى فهو غير نفسه متضمخ فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انا يعني الحال كما ترى متضمخ بطيب فما تقول فسكت واخذه ما يأخذه من برحاء الوحي جاء الغي نفس العرق الشديد واحمرار الوجه والغطية فعمر فطب نادى الصلاة النبي وقال له انظر فبعد ان تري عنه قال انزع جبتك واغتتل ومن علومك علم اللوح والقلم ينفع هذا الكلام وفي الحديث ايضا في البخاري لما خرج السودة رضي الله عنها وكانت مرأة بديمة تعرف بعدما ضرب الحجاب وإن خارجة تقضي حجتها في الصحراء فرآها عمر بن خطاب رضي الله عنه فقال انظر يا فوجة كيف تخرجين فالله لا تخفين علينا فغضبت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشخي عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة يتعرف عرقا يأكل آآ آآ يعني عظام عليها بعض اللحن فأقبرته بما كان من عمر قالت فأخذه ما يأخذه من برحاء الوحي ثم تري عنه وقال إن الله قد أذن لكنا في صضاء حوائجكم ففي بعض المتائل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلمها ولا يجيب حتى ينزل الوحي وكثيرا ما سؤل مثلا يسألونك عن الروح نجل الوحي يسألونك عن الأمثال نجل الوحي وهكذا كان يسأل السؤال يسألونه عن الساعة يسألونك عن الساعة فكان ينزل الوحي ما كان عنده جواب حتى يعلمه الله تبارك وتعالى فلما يأتي رجل يريد أن يمتح النبي عليه الصفران ومن علومك علم اللوح والقلم هذا غلوب مرفوط النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أقل من ذلك فنهاهم أن يقوموا له لأن القيام مظنة التعظيم وقد فح عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول ما ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له لما نعرفه من التراهة في وجهه لان القيام تعظيم ولذلك درج الناس في باب سوء التربية لا اقول في باب التربية في المدارس ان هم يأمرون الطلبة بالقيام للأستاذ وهذا ليس من التربية اذ لو كان خيرا ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فالولد إذا الطالب اذا لم يقم للأستاذ بيغضب عليه وممكن يضربه وممكن يبصله من المدرس ليه ان هذا عندهم من الادب والتعظيم عندهم من الادب والتعظيم فالقيام تعظيم فالقيام تعظيم فالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا أقل ألف مرة من أن يقال ومن علومك علم اللوح والقلم القيام أقف ألف مرة من هذا الكلام ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن القيام له كل هذا مع أنه معظم عندهم وهو سيدنا في الدنيا والآخرة بل وسمح لهم أن يفعلوا في بعض المواقف ما هو أعظم ألف مرة من القيام مثل ما حدث في الحديث بتاع النصر بن مخرمة لما صدق قريش النبي صلى الله عليه وسلم واضحابه عن البيت حديث الذي تعرفونه جميعا حديث عرق بن فعد التقفي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ عليه الصلاة والسلام هو حاضل يرى ويسمع قال فما نزلت قطرة ماء على الأرض وتنقم نخامة فإذا تنقم النخامة تلقفوها جميعا يتبارون عليها فما تقع في يد رجل حتى يدلك بها وجهه وجلده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون الطوت عنده كل دا مسألة أنه يأخذ النخامة كده كدو ويدلل بها وجه وجلده هذا اعظم من القيام ومع ذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك يعني يتوضى مثلا يقتلون على قطرات الماء لا تنزل قطر واحدة على الارض لما هذا غلوب هذا غلوب من اعظم الغلوب ومع ذلك تركهم يفعلون لان الموقف كان يستجعي ذلك الموقف كان استدعى ذلك جاء عروة ابن متعود مهجدا جاء عينا لقريش يهدد النبي عليه الصلاة والسلام ان هو اذا قامت بينه وبين قريش الحرب انه لا يثبت لانه ليس عنده رجال يثبتون لحرب قريش فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول له هؤلاء الرجال الذين وصفهم عروة ابن متعود بالاوباش وفي الوجه البخاري او الشاب أو شاب قال ما أرى حولك إلا أو شابا خليقا أن يفر ويدعوك وروا الثاني ما أرى حولك إلا أو باشا خليقا أن يفر ويدعوك فجاء رجل يحتقرهم ولا يراهم على شيء وإذا قامت حرب لا يصمدون أمام قريس فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له أن هؤلاء لا يخلون بيني وبين قريس أبدا وتركهم يفعلون ذلك فلذلك اول ما رأى عروة ابن فعود الثقفي هذا المنظر رجع الى قريش وقدم هذا التقرير قال لهم يا قوم لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجاش والله ما رأيت اصحاب مليك يعظمون مليكهم كتعظيم اصحاب محمد محمد. والله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض ولا تنقم نقامة فوقعت في يد رجل إلا جلت بها وجهه وجل ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده وقد عرض عليكم خصة رشد فاقبلوه اقبلوها لأن لا قبل لكم بهؤلاء المنظر الذي رأيته أنا لا قبل لكم بهؤلاء لان العرب كانوا لا يملكون مع فارس ولا الروم لا يدا ولا لسانه طل عمرهم مهزمين امام فارس الروم فهو مهد بهذه المقالة قال ما رأيت اصحاب مليك يعظمون مليكهم كتعظيم اصحاب محمد محمد لقد وفدت على الملوب كثرة وقيصر والنجاج انتم طل عمركم مغلوبين معاك ومع ذلك ما رأيت ناسا يعظمون ملكهم او سيدهم او رأتهم كتعظيم هؤلاء لمحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قبلت قريش الخطة على طول فكان هذا السر مناسبا جدا حتى يبلغ هذه الرسالة لقريش إذا فهمنا ان هذا له علة هذا له علة فإذا خلت المسألة من العلة رجعنا إلى الأصل وعملنا بسد الزريعة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحول بينهم وبين تعظيمه الذي يؤدي إلى تأليهه يوما ما وقد وقع في المسلمين من ألها غير النبي عليه الصلاة والسلام لقد أله علي بن أبي صالح كما في صحيح البخاري ان جماعة قالوا علي هو الله فطلبهم علي بن ابي طالب وحرقهم بالنار فبلغ ذلك ابن عباد فقال لو كنت مكانه ما حرقتهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار فماذا ماذا يقع ابن عباس قال لقتلتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فبلغت مقالة ابن عباس علي بن ابي طالب فقال يا ويح امه يا ويح امه يا ويح ام ابن عباس انما توجع علي بن ابي طالب لمعنيين اما انه توجع لأنه لم يكن عنده هذا الخبر وخالف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يجري فتوجع أن كان قضاؤه وحكمه على خلاف السنة أو أنه توجع أن, أن ابن عباد حمل الأمر على التحرير وهو يراه على الكواهة فخر يعني لا يراه على التحرير إنما يراه على التراها فتوجع أن ابن عباد حمله على التحريم وهذا معنى اللائق إن كان المعنى الأول هو أجود أنه توجع أن كان فضاؤه وحكمه على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن وجد في الأمة من عبد غير النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس في كماله وليس في شمائله وليس في فضله وليس في فضله الرسول عليه الصلاة والسلام انما حال حتى لا يعبدوه فامتسل الصحابة لامر النبي عليه الصلاة والسلام ومضت خلوه وتوالت القرون حتى رأينا الغلوة في الرجال حائلا دون وصول الحق الى الناس فغلت صوفية اشد الغلوم في مشايقهم والشيخ عند الصوفية شبه اله شبه اله بل يكون الها عند بعضهم قال لي رجل من هذه البندة وهو برهاني برهاني ولم يأتي ببرهان على ما يقول قال لي انا شيخي في السودان وهو يراني الان ويرى ماذا افعل بيتكلم بعقيبة لان حدث بيني وبين مشادة وانما حدثت المشادة لما اظهرت له عوار شيوخه وهذه طريقة سديدة اذا رأيت الرجل يكابر فافعل معه مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن ابيه تعرف الهن اللي هو الزفر العضو أعطوه بهن أبيه والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الناس الأخلاق وعلمهم مكارم وشمائل الصفات والنعود هو الذي يقول لنا ذلك وتمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في الحديث الفائز يقول لعروة ابن مسعود الثقف لما عروة بيقول ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ويدعوك فقال له ابو بكر نحن نفر وندعه امتص بظر الله. الله ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابو بكر هذا فحش وان هذا لا يجوز وكيف قلت هذا الكلام لم يقل له هذا فهذا يدل على انه يجود اتعمال الغلظة لكن في موضعها في موضعها ووضع, ووضع الندى في موضع السيف بالعلاس مضر كوضع السيف في موضع الندى يعني في المكان الذي يستحق ان تضع فيه الكلمة الشديدة ضعها كإنها الحكمة وهي الرحمة والرطول عليه الصلاة والسلام مش مرة قال لمعاد فكلتك امك هو دا يعني الفض جميلة ولا دعاء عليك دعاء عليك فكلتك امك يا معاد فيجول ان التخدم الشدة لكن مع المكابر الذي علمت بعد اقامة الحجة عليه. ورفقت به وعطلت النفس أنه لا يرجع إذا غلب على ظنك بهذه الظوابط أنه لا يرجع اكشف له باء المضغف فقلت له بعض الفضائح والمخاذي الذي ذكرها رجل من أعيان الصوفي ولم أحكي هذا عن أئمة السلفيين من العلماء حتى لا يقال كيف تروي مذمتي من عدوه إنما رويتها عن رجل من أشد المتعصبين للصوفي وصنع هذا الكتاب مخصوب لإظهار كرامات الصوفي لإظهار كرامات الصوفي فيذكر مثلا في ترجمة واحد منهم يقول وكان رضي الله عنه لا يمشي إلا عارية اهل غيظني رضي الله عنه دي بالغيظة في الموضوع كله إلا الكلمات كان مرة واحد بيقرأ في كتاب وبيتعقب صاحب الكتاب فقرأ عبارة فقال اخطأ رحمه الله وقرأ عبارة أخرى قل اخطأ رحمه الله وجاء على عبارة لا تهتمل وقال كفر رحمه الله طي رحمه الله حكرا عيو بتكف فكل بقى مصيبة من المصيب لك وكان رضي الله عنه لا يمشي الا عريح وكان رضي الله عنه يأتي البهاب والله كما اقول لكم مذكور في صبقات الصوفي بتاع الشعران كل كبدا ومخضاني وقرى الفتح للشعران هو ده بقى هو ده الشعراني صاحب الطبقات كل بقى كبدة وناح اذا كان هؤلاء ائمة الاسلام فعلى الاسلام السلام لا يجوز عندهم مخالفة الشيخ البثة وهو اعظم ابواب الحرمان اعظم ابواب الحرمان عندهم ان تخالف الشيخ عندهم عند الصوفية الاعتراض هو الداء العضال الذي يلل كفر بالله مباشرة مع ان مخالفة الشيخ ليست من السبع الموبخاء الا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا لكن عندهم هذا الداء العضال الذي لا تقال منه العصرة ولا تقبل منه التوبة من الزل اللي هو مخالقة الشيء فمن اصولهم انك اذا رأيت الشيخة يفعل الشيء الحرام الحرام عندك على ظاهر النطوف لا تعترض ليه اني عنده مخارج عنده مخارج فباب تجي الزريعة عند الصفية ليس له اي اعتبار على التطاق يعني شو احنا ذكرنا من الاصول نفس الثاني من الاصول دع ما يسبق الى القلوب انكاره وان كان عندك اعتذار خشية على من خشية على ال ال ال الاسباع فوصل غلوب هؤلاء المشايخ الى درجة أنهم جعلوا من أصول التربية عندهم ترك الاعتراض على الشيخ حتى لو كان يفعل الحرام ليه لاحتمال أن يكون له تأويل وأنت لا تدري حتى قرأته قال الـ الـ قرأت في كتبهم قال فلو رأيته يزاني حليل تجاره فقل لعله عقد عليه يعني في الكلام ده قل لعله عقد عليه لأن هذا حرام طر ولكن عندهم لا يجوز اتهام الشيء وذكر الحكاية العجيبة أن بعض المريدين تردد في صدره قدف في الشيء فنظر الشيخ اليه وقال له قم فاغتسل واذكر الله اغتسل غسل الايه الكفر يعني فيدخل بقى يغتسل غسل الاسلام ف انت صوفي كل اللي عمي كمال صوفي كبير ثم تبارك الله عليه قال فاغتسل ورجع فقبل يديه وقال تبت ولا اعود لا تعود ليه يا ابنك تعالوا فكرنا زمان لما دخلنا الجيش فكنا في معسكر المشاه والمعذكر ده لما رحناه كان يقول لك المعذكر ده واسرائيل واحد من شدته وشدت ليه الشوشية اللي هيه فكان هناك شويش له كلمة معروفة جدا وإحنا قابلين كده صبور يومين يا ولد اللي بيحفر لك في البياد وخد بالك طبعا واحد بيحرك ترابه في البياد يعني ممكن ايه كده يعني, يعني واحد ولا واحد حابب صبعه فيه زياده حرك في البياد وخد يوم الولد اللي ولد اللي في البياده ده اول ما يدفع الكلام ده كل حاجه لا سيما وكان بيهددنا بتوع كان كل شويه يبص للشريط ويقول شرطين دول كل شرط في ستة فاتل. كل فتة تحرق مديرية مش تحرق كمتة مفعوض كان عامل زي البيانة العسكاري كل طرح لازم نسمع لنا شدة فلما يقول له ايه يقول له قم فاغتاك الوزق لله فقد يكون خطر ببال المريد اي خاطر عبر, عبر كده على جماغه ان يعني شدة هل فعل شدة بيعرف حاجة مثلا وهو بيقول هل فعل بيعرف حاجة اما قال له ايه هم اغتسر فتصور بأنه هو يعلم الغيب ده غيب محضر ده يعني نحن من أصول أهل السنة والجماعة ألا نحكم على معين بجنة ولا نار ليه لأننا نحن لا ندل خواتيح وإذا قال رجل لرجل لك مخلصا هذا يعتبر جريمة كبيرة ليه لأن أعمال القلوب لا يعرفها إلا الله والإخلاف محل القلب ألا يحل لأحد أن يحكم على ما في القلب وجريمة كبيرة وتقتح في التوحيد فيقول لكم فاغتسل واذكر الله يغتسل ورجع يقبل قدمه وقل له لا اعود لا اعود الشيخ عند الصوفية شبه اله بل اله عند بعضهم وهذا انسان ما الذي رفعه لهذه المرتبة الغلوم الغلوم الغلو أنه ليس من جنسنا يقبلون قدميه ويقبلون رجليه ليه ليه هي الميزة لعند هذا الإنسان الخاص المذنب كيف يقبل قدميه والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كيف يقبل قدميه كل ذا بسبب الغلو ونتأترك يعني فتحة لذكر العجائب عند شيوك الصوفية في الأصل الذي يقول تركوا الاعتراض على الأكابر محمود وكثرة المرأة يرثوا الصدور لأن الاعتراض يجب أحيان ويستحب أحيانا ويباه أحيانا ويكره ويحرم أحيانا يعني الاعتراض يعني نازل تحت الأطول, الأطول الأدل الخمسة اللي هو الـ الـ الأحكام الخمسة الشرعية المعروفة الوجوب والاستحباب والإباحة والحرمة والكرام فهم ينكرون الاعتراض على الشيء ومن هنا سهل تأليهه لكن لو رد عليه وقيل له أنت أصطأ فقال نعم أصطأ فيعلم المستمع أنه ليس بمعصوم وأن الله نثر الفضل في الناس فالفضل لم يجعل لإنسان واحد ولا لاثن ولا أربعة بل جعل الله الفضل مشتركاً مقتومة بين عباد فهذا فاضل في كذا وناقص في كذا وذاك فاضل في كذا وناقص في كذا وهذا ذا لكن لأنهم منع الاعتراض سهلة إليه الشيوك كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعترض عليه أصحابه لا اعتراض جحود ولا إنكر للعمل لكن اعتراض استفام اعتراض استفام وتعجب ليس اعتراض مكابرة حتى لله ما كان فيه مواحد أبدا يفعل ذلك ولا يزرق على فعل ذلك لكن كان اعتراض تعجب مثل اعتراض عمر الخطاب رضي الله عنه أن يصلي النبي عليه وسلم على ابن ابن سلوب عبد الله ابن سلوب ويقف بينه وبين الجنازة ويقول كيف تصلي عليه ألم يفعل كذا وكذا وجعله ذا شرح فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن عني يا عمر وعمر لا يتنحن وكيف تفعل كذا وكذا ألم يفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا وقال يا عمر إني خيرت فاخترت إني خيرت فاخترت حتى نزل القرآن موافقا لكلام عمر وكذلك كان عمر يعطاب على أن تخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بغير حجاب أو جالت الرجال بغير حجاب فكان يكفر أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الله احجب نتائك احجب نتائك حتى نزل القرآن موافقا لعمر وفي السيوطي عن عمل جزء كده في موافقات عمر رضي الله عنه وايضا تذكرون اعتواز سعد بن معاذ سعد بن عباده سيد الاوس سيد الخزرج لما جاء هلال بن ميل واقف وقدرى رجلا مع امراته فجاء يرميها بالزنا